وقادمون نحن وقادمون نحن من بلاد الشوق والمحبه وجم من لا يعرفون الحب بلادنا الأشواق ومركز الشاء بلادنا الأشواق ومركز What's up? ومن حروف كل تسامت الجبال وسالت الامواج وذرت الافلات كل في وَشَقَّتِ الْغُيُوبَ وَالْأَسْفارَ وَمِنْ حُرُوفِكُمْ تَدَفَّقَ الْإِنْسَانُ غَمًّا